سناكم ودوق عذاب القلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بأياتنا الذين إذا ذكروا بها خرّسوا وسبحوا بِحَمْدِ ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون